نحنّ أقغ إلي من حَ للويد إذ ي تلققال ملك ني عن النين وَوعن الشملقعيد إذ ي ت ق متلك ياني عنين وَوعن ما يرقب من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يرقب إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرت الموت بالحق ونوفي بالحق ذلك ما كنت منه تحيد, تحيد ونوفي خافصور ونوفي خافصور ذلك يوم الوعيد ذلك يوم الوعيد جاءت كل نفس معها سائق وشهيد جاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا فكشفنا عنك, عنك غصائك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القياس جهنم فلكفار عنيد القياس جهنم فلكفار عنيد من ناعل الخير معتب مريد من ناعل الخير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 ضلال بعيد قال قليله ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تقتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد تطروا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ما يبدل القول لدي وما يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلِ مِنْ مَذِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ لفت الجنة للمستقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حكير هذا ما توعدون لكل أواب مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ ذِي الْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ ذِي الْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ وَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ, ادخلوها بسلام ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا